عشرة استمع إلى نطق حرف الذال بالصوائت القصيرة في الكلمات الآتية ثم لاحظ ذا ذو ذي ذهب حذاء ذكي ذرة أذن ذكر ذئب ذراع باذ جان